عن أبي موسى الأشهري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيا يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه الحديث متفق عليه الله أكبر ما أعظم هذا التشبيه كما أن أصابع اليدين متعددة فهي ترجع إلى أصل واحد وجسد واحد فكذلك المؤمنون وإن تعددت أشخاصهم فهم يرجعون إلى أصل واحد وتجمعهم أخوة النسب إلى آدم ونوح إخوة الإيمان وأما التشبيه بالبنيان فهو من أبلغ التشبيه ذلك أن اللبنة الواحدة يمكن هشمها ونثرها والجدار الواحد يمكن إسقاطه أما البنيان إذا كان متكاملا متماسكا وصار محكما قويا يعسر هدمه أو إسقاطه وفي أحاديث أخرى شبه تلاحم المؤمنين وتعاضدهم وتناصرهم بالجسد الواحد قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه غضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن من أهل الإيمان إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس رواه أحمد ومقتضى كون المؤمنين كالبنيان الواحد وكالجسد الواحد أي يتناصروا ويتعاضدوا ويتعاونوا على البر والتقوى. ويتناهوا عن الإثم والعدوان ويتواصوا بالحق ويتناصحوا في الله تعالى أما في جانب النصرة فالقرآن الكريم دال عليها آمر بها مرغب فيها قال الله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وقال والذين آووا ونصروا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا وقال صلى الله عليه وسلم أُنصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا رواه البخاري وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم عباد الله كل هذه الأحاديث تدل على التعاضد والتعاون بين المسلمين وأن يسند قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم وأن يقف المعافون منهم مع من ابتلوا بتسلط أعدائهم عليهم ما أعظم هذا الدين يحث أتباعه على أن يقف بعضهم مع بعض وينفس بعضهم كربات بعض عباد الله ويشهد التاريخ لأهل الإسلام يشهد لهم بتكاتف بعضهم مع بعض طالما تمسكوا بالكتاب وبالسنة ولقد وقفت هذه البلاد بفضل الله ورحمته ولاتها ومؤسساتها الرسمية والخيرية والخيرية ورجال وأعمالها وعمت أهلها مع إخوانهم مع إخوانهم المسلمين على مر تاريخها الطويل في جميع كرباتهم والفضل والمنّة لله وحده فهو الذي وفق وأغنى وأكرم بلادنا بفضله وجوده وخلال هذه السنوات الأخيرة وقفت هذه المملكة المباركة. التي أسر الله أن يزيدها إيمانا وتوفيقا مع إخواننا في اليمن الذين تعرضوا لأقسى أنواع الظلم من الحوثيين أذنى بإيران وكانوا بحاجة ماسة للعون فكانت المملكة أولى الناس بنصرتهم بعد عون الله لهم فاستجابت المملكة استجابت لداء حكومة حكومة اليمن لوأد الفتنة في بلادهم وهذه النصرة عباد الله تعزيز لمبدأ حق الجار الذي كفله الإسلام وحث عليه بقوله صلى الله عليه وسلم خير الجيران عند الله خيرهم لجاره إخوة الإسلام لقد سلطت الأمة الباطنية الصفوية الإيرانية بعصبتها بعصبيتها العرقية ومشروعاتها التوسعية سلطت على بلاد المسلمين تنتقص أجزاءها وتعيث فسادا في أرضها وتنتهك عرضها وتدنس مقدساتها وتحدث الفوضى في ربوعها يفعلون ذلك في كثير من بلاد المسلمين عباد الله هذه البلاد الغنية بثرواتها الغالية بمقدساتها كانت ولا زالت هدفا للأطماع الفارسية والكل يعلم والتاريخ ينطق أن هؤلاء الروافض لم تكن لهم صفحة بيضاء مع أهل الإسلام ولم تكن لهم ولم تكن لهم فتوحات عبر التاريخ تذكر وإنما هم خنجر يطعن في ظهر الأمة وعلى صعيد الواقع وفي وقتنا الحاضل فأفعال الحوثيين في اليمن ليست تخفى على بصير فإنهم أحلوا الفوضى فيها وسلبوا أمنها وسلبوا رزقها حتى خاف أهل اليمن وجاعوا والواقع عباد الله يخبر أن الإيرانيين الصفويين هم من يحدث الفوضى في المنطقة وهم من يتدخلون في شؤونها ويحدثون الفوضى والقلق في بلاد المسلمين كف الله المؤمنين شرهم وقطع دابرهم كما نسأله سبحانه أن ينصر أن ينصر جنودنا والمرابطين على حدودنا. على الحوثيين والانقلابيين وأن يخلص أهل اليمن من شرهم إنه سميع مجيب بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 شهر يغفل عنه الناس كما وصف ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني شعبان حتى, نقو حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري ومسلم ألا وإن مما يسن عمله في شعبان الإكثار من قراءة القرآن قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرأوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية لضعيفهم على الصوم ومما ينبغي أن نتواصى به في شهر شعبان أن نعود أنفسنا على قيام الليل فلقد قدم عهد بعضنا بقيام الليل فلا يذكرونه إلا في رمضان الماضي ومما يؤكد عليه في شعبان صنة الأرحام صلة الأرحم وترك, وترك التشاحن والبغضاء واجتناب التقاطع والتدابر وفي أحاديث صححها بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شابان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح عباد الله ومن كان عليه أيام من رمضان الماضي فليُبادل بقضائها من الآن فليُبادل بقضائها من الآن قال شيخنا العثيمين رحمه الله إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم وعليه أن يقضي ما فاته انتهى كلامه رحمه الله اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام وجعلنا فيه يا ربنا من عتقائك من النار اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد ضع لنا وعاف مبتنانا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل